إِنَّ في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمانوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون أولئك مأغاهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم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 ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طقيامهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنب أو قاعدا أو قائما فلما, فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مس كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون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 قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو أبدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي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 افلا تعقلون فمن اظلم ممن استغاث على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون ويقولون هؤلاء شفعاء لا عند الله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 وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي أَيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّهُ يُصْلِى مَا تَكْمُرُونَ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 وفرحوا بها جاءتها ليح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا, وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين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 انما مثل الحياه الدنيا كماء إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى حتى اذا اخذت الارض زخرفها والزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا اتاها امرنا ليلا او نهارا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 لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرَوْنَ فِيهَا ضَاقَةً وَلَا يَحْزَنُونَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا ثم نقول للذين ما كانكم انتم واشركاءكم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 فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إِلَّا الضلال فأنا تصرفون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 قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الخلق ثم يُعِيدُهُ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الحق قُلِ اللَّهُ يَهْدِي للحق فَأَنَّى يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَم لَا لَّا يَهْدِي أَمَّن أم لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ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 وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه, يديه وتفصيل الكتاب لا غيب فيه من رب العالمين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 وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عملي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَن تُنذِرُوا مِنَّا أَعْمَلُ وَأَنَا ذَلِيكُمْ أَم مَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ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 ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون ويوم يحشوهم كان لم يلبثوا الا ساعه من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين بَعْضَ نرينك بعض الذين عذوهم فَإِلَيْنَا نتوفينك فَإِلَيْنَا مرجعهم, فإلينا مرجعهم ثم إن الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون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 ثم إِذَا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ غَلَمُوا ذُوَّقُوا عذابَ الخلدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَنْبِئُكَ أَحْقِنُهُ قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمتنا في الأرض لفتدت به وأسروا النجامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض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 يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لنا في الصدور ورحمه للمؤمنين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 سَجَعَلْتُم مِّن نُّحْرَمٍ وَحَلَالًا فَجَعَلْتُم مِّن نُّحْرَمٍ وَحَلَالًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَبَنَ لَكُمْ أَم عَلَى اللَّهِ تفترون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 وَمَا تَكُونُوا فِي شَأْنِهِ وَمَا تَتَلُونَ مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فيه وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِسْطَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ, ولا أصغر مِنْ ذلك وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ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 السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركا، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون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 وَعَلَيْهِمْ نَذِيرٌ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكُم مَّن قَائِلُهُ وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا انْجِمِعُوا أَمْرَكُمْ وشركاءكم ثُمَّ لَا يكن أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمًّا ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ ثم قُضُوا إلي وَلَا تنظرون فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوهُ سَنَجْزِيَنَّهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ قِلَائ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقُنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات, فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل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 فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسح هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم فلما جاء قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبقله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 على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إِنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فعليه توكلوا, فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين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 أَمْتَذَ وَالِ قَوْمِكُمَا بِنَصْرِ بُيُوتٍ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وقال موسى ربنا إنك اتيت فرعون وملئه ذينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيله ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعاني سبيلا الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمن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 من المفسدين فاليوم ننجيك بجدنك لتكون لمن خلفك آية وإنك فيضاً من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوءنا بني إسرائيل مبوء صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. إِنَّ رَبَكَ يَقُضي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَقْتَلِفُونَ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلْ فَاسْأَلْ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِن قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من المنتدين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايات حتى يروا العذاب الأليم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 قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمَنُوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون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 وما أم عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين